الله, الله الله ما اجمل الافراح الله, الله الله قد اشرق المصباح له من جانب الطور نورا علال نور من جانب من جانب الطور بعد بعد ا انا الكلم من واد حبك زحفته امالي زحفته امالي دنيا يا ونورك الزاهر ترى والي جيت وشفت شي ما خطر ابدا على بالي انوار لا هي شمس لا بدر يدلالي لا بدر يا يا الله الله الله ما المنظر الله الله سبحانه من الله الله ما اعظم الله الله, الله من سوار من, من جانب الطور نورا علا من جانبك بعد بعد من جانبك اذا ما جاء ما كمل القصيده من جانب الطور هاي الصحه توصلها المدينه من جانب الطور نور علا من جانب الطور الله اشعاره وقبت يم كم دلق هذا دلق السجدت حروف والقلم اعلى لك سلامه اي انت الحبيب الغالي بكم روحي تتسامى وتقبل نصير الخادمك مولاي خدامه الله الله هلا الله غداه تو الله الله من نظره الاولى الله الله غدا وتمذول الله الله من نظره الاولى قلب الحب مغمور نهرا علا من جانب الطور بعد بعد من جانب يمك خلعت الدنيا كلها روح والهانا بروح انا جيتك يا حبيبي خادمك انا خادمك انا الله خادمك انا هاي اما خلعت الدنيا كلها بروح والهانا انا جيتك يا حبيبي خادمك انا جتلي بذول الغربه ابتدي تبلغ سجا يا انا ايه بالدنيا والاخره فوز وتحشروا يا انا يلا الله لا الله, الله بعثره الزهراء الله الله ستبلغ العليا يا الله الله بعثره الزهراء الله الله ستهبلغ العليا والفوز بالحور نور علا والفوز بال الى الشاعر ابو زهراء البدراني عمي ما اولى انا وكل محب صوت الوفا في صوت الوفا بعا حبك شرف ان بملك قارون منيع او هاي المحافل بهجن نجدد البيعه ويا سيدي احنا الك والعتره تكشعه الله الله ما اعظم الاسلام الله على الله يا سيد الاقوى من جهنم بالطور نور حسب حسب امركم عم الوقت محدود حسب امركم اسمعني اسمعني اسمعني حسب الامر وحسب اسمعني وحسب طلب خدمة الحسين الكل بشرط, بشرط تجاوبوا لي ان شاء الله هالقصيده صلوا على محمد وآل محمد آل بيت المصطفى نور تجدد صل يا رب على الهادي محمد آل بيت المصطفى نور تجدد صل يا رب على الهادي محمد فاضل الله محمد عرفنا لا الاطاعه تحت ايد الشفاعه نحبها القناعه بزهره محمد الوارد بالمكر يفوح يفوح ويغمر الروى دواء وبلسم لالجروح بزهره محمد آل بيت المصطفى نور انتجدد تجدد, تجدد صل يا رب على الهادي محمد آل بيت المصطفى نور انتجدد صل يا رب على, ال... على الهادي محمد اسمع اسمع فضل الله علي تقول وياي تقول فضل الله علي علي يا علي, علي. امام الاولي علي. وعلي خير العمل علي, علي رمز الامل بذكر حيدر علي همومه انجلي الى افضل الاهالي علي يا علي, علي. يا علي, علي. بس مقطع يا علاه علاح يا علا علا علا علا على ايه وعلى غايه وعلى رايه وعلى نور وعلى سر على هم وعلى ذم على قمه وعلى عالي وعلى غالي وعلى اول على تاع على نور على سر على ايه وعلي وعلي علي اللي هذا المرحب على بيد بيد الذهب جت تعال مرحبا بيد الذهب جت تعال مرحبا ايي اخو الهدى وصي مثال العبقريه يا حماي الحميه علي نفس الابي علي ايه وعلي غايه وعلي راي علي نور وعلي سر علي ما وعلى ذمه كيفك وقت عم والله, والله مختصر علي آيه وعلي غايه وعلي رايه وعلي نور وعلي سوره وعليهم علي ذم علي, علي وعلي غالي وعلي, غال وعلي اول علي ثاني علي نور وعلي سوره وعليهم علي ذم علي اللي اذلم جرب عليه جتال مر عليه بيد الذهب اخو الهدى وصيه مثال العبقريه يا حمايل حمه اي علي الكرار قال من ضربتك يتجدي دار الكونول نظر شخص صعبه الراهبه اذا عيسى ابن مريم جابت العذرة اذا عيسى ابن مريم ولدت العذره علي شكت بطنها وجابت الكعبه على الكعب